¡Mila! on B- Thank <laughs> that Allah ولا يقتلن اولادهم ولا ياتين بهداه الكثيره بين اهلهم واعجلن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا في معروف لفضيله <تصفيق> الدكتور